يقول للشيخ الشيخ رضوان من اهل السنه هذا الرجل عنده تخليطات عجيبه في هذه الايام وظهر وجها سيئا في هذه الايام ويرد على علماء السنه واهل السنه فاحضروا هذا